أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الآية. تلك آيات الكتاب الحكيم. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه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 فعوهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتُنَبِّئُنَّ الله بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض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 شكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى تَا إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ريح عاصف جَاءَتْ هَا هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فلننب بأكم بما كنتم تعملون، إنما مثرة الحياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا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 فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّرِينَ السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار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 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتْفِرْ تَبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن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 تَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون الي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 ومن النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو فَيئنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ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 قُلْ لَا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستا ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَا نَحْنُ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ ثُم مَّقِيلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عَذَابُ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِوَ رَبِّي لأنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به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 ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمونه ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أهل الله أذن لكم أم على الله تفترون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 قال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا أصور من ذلك ولا أصور من ذلك ولا أكبر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 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض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 وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٍ وَتَذْكِرِي بَأَيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى الله توكلت قلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم قمتا ثم قدو ثم ولا تنظروا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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فَمَا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لم ما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيء تنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبر الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبووا وألقوا بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا صلاة وبشري المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فذعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا.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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِي وجنوده وَجُنُودُهُ بَغْيًا وعدوى فَإِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ آمنت أنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من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 ولقد بوءا بني إسرائيل مبواء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا, فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.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 فَكَفَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ قُمِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت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 وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين